فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية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 وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحق. ما وما أدراك ما الحاقة الحاقه هي القيامة الحاقة هي القيامة قيام الساعة وقيامة الخلائق من قبورهم فهي الحاقة سميت بالحاقة لأنها يتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله الله في الكتب وجاءت به الرسل يتحقق في هذا اليوم ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى به قال الحاقة ما الحاقة الحاقة الأولى مبتدا وما الحاقة خبره كررها لأجل التفخيم من شأنها لأجل التفخيم من شأنها وتأثير وقوعها ثم قال جل وعلا وما أدراك ما الحاقة ما أدراك ما الحاقة هذا عظا تفخيم لشأنها وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري يقع فيها أشياء لا تتصورها العقول ولا تدركه الأفهام أمر هائل جدا فهذا التكرار هو لاجل تفخيم شان القيامه والتحذير منها وبيان او الامر بالاستعداد لها لانها ليست بالامر الهين وليست بالامر المحتمل الذي يمكن يقع ولا يقع اي لا بد من وقوعه وعد الله لا يخلق الله وعده هذا مثل قوله تعالى في موضع اخر القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه والقارعه هي يوم القيامه سميت بالقارعه لانها تقرع الاسماع باهوالها ثم بين سبحانه وتعالى ما حصل للمكذبين بالحاقه المكذبين بالبعد والنشور المكذبين بيوم القيامه فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعه والقارعه هي الحاقه اسم آخر من أسمائها أسماءها كثيرة والشيء إذا كثرت أسمائه دل على عظمته دل على عظمته كذبت شمود وهي القبيلة المعروفة التي كانت تسكن في وادي القرى في مجان صالح ويا امه عظيمه قويه لكنهم كانوا على الشرك وكفر بالله قد اعطاهم الله سبحانه وتعالى قوه ومهاره في نحت الجبال وجعل وجعلها بيوتا و العمل فيها مما لا تزال اثاره باقيه الى الان لديار ثمود شاهده عليه ثمود الذين جابوا الصخر اي قطعوه جابوا الصخر بالواد اذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض يقول لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام وبوأكم في الارض اتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وهي بلاد خصبة زراعية فيها الثمار والنخيل فاعطاهم الله قوة وثروة وغنى ولكنهم بطروا نعمة الله عليهم فأرسل الله إليهم رسولا ونبية صالحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله وذكرهم بالله عز وجل ذكرهم بالنعمة التي بيد أيديهم ولكن لم ينفع ذلك فيه فالكذبون وقالوا لما أنت من المسحرين وَمَا وما أنت بَشَرٌ بشر مثلنا كنت من الصادقين يعني معجزة وآية تدل على صدقك قال هذه ناقة ناقة لا شرب لكم شرب يوم معلوم ناقة اخرجها الله لهم جعل فيها اللبن الذي يكفيهم يكفي القبيلة وكان لهم ماء مورد ربون منه وكانت الناقه تشرب هذا الماء في يومها وتسقيهم اللبن تسقيهم اللبن لا شرب ولكم شربوا يوم معلوم ولم تفد بهم هذه الايه ولم يخافوا من التهديد فانبعث شقي منهم ينبعث اشقاها فعقر الناقة بأمرهم ورضاه عقرها والعيال بالله فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيد تهددون عند ذلك أخذهم الله جل وعلا بالصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في في صدورهم فماتوا عن آخره لم يبق منهم أحد إلا صالح ومن آمن به فتولى عنه وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وبقيت بيوتهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ولا تزال شاهدة عليهم لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال في وطريقه وطريقة لا تزال دالة ومذكره لهم كذبت ثمود وعاد عاد هي القبيله التي تسكن في جنوب الشرق من جزيره العرب الاحقاف وقد اعطاها الله من قوه الاجساد ما اطغاها قالوا من أشد منا قوة عفاهم الله قوة الأجساد وزادكم في الخلق بسطة اذكروا إرجالكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة اذكروا آل الله أي نعمه سبحانه وتعالى اذكروا ولكنهم عتوا وقالوا من أشد منا قوة تحدون قال الله جل وعلا هاوا وقالوا ما من اشد منا قوه او لم يروا ان الله الذي خلقهم او لم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه القوه هذه منين جاءت هذه من الله جل وعلا فهو الذي خلقهم اشد منهم قوه اولم لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم عن الريح التي اللطيفة الريح اللطيفة هوى ولم تغن عنهم قوتهم ولم يثبتوا أمامها وهي ريح لطيفة أهلكهم الله بهم ولم يثبتوا امام قوتهم واجسامهم فكانت هذه الريح تنزع الناس ترفعهم الى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فيقعون على, على الارض على رؤوسهم فتنزق اعناقهم تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد يعني شبههم الله بالنخل لطول أجسامهم وقوتهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم الريح العقيم التي ليس فيها حياة وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا ارسل الله عليهم الريح وليست في يوم واحد أما تمود فاهلكوا بالطاغية وهي الصائحة الصاعقة وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر, صرصر شديده شديدة او أو صرصر لها صوت مزعج فهي شديدة البروده ولها صوت مزعج عاتيه قويه قويه لا يثبت امامها شيء فالله سبحانه وتعالى اغسلها عليهم فماتوا عن اخرهم ولم تبق الا مساكنهم لم يبق الا مساكنهم فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم صلى الله عليه اهلكوا بريح صرصر ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما في الآية الأخرى سخرها عليهم أي أرسلها عليهم سبحانه وتعالى وأمرها سبع ليال وثمانية أيام سبع ليال وثمانية أيام استمرت خصوم خصوم متواصلة طيلة الأيام فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما خصوما يعني متتابعة لم تهدأ ولم تفصل يوما واحدا او ساعة واحدة منذ بدأت الى ان انتهت حسومة متتابعة وحاسمة وقاطعة لهم نسال الله العافيه فترى القوم فيها صرعا ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية تبصر يا من له بصر فترى القوم فيها صرعا جمع صريع وهو الهالك كأنهم أعجاز جذوع الأعجاز للجذوع كأنهم أعجاز نخل خاويه شبههم بالنخل لطول اجسامهم وقوتها قال الله جل وعلا فهل ترى لهم من باقيه امه عظيمة أوية ما بقي منهم أثر إلا بيوتهم ما بقي منهم أحد استأصلهم الله جل وعلا جميعا فلا يبقى فلم يبقى منهم أحد أو ذرية أو نسب هلكوا جميعا وما قال جل وعلا في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة وجاء فرعون ومن قبله فرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر وفرعون اسم لملك مصر لقد اسم لمن يملك مصر يقال له فرعون في وقتهم وجاء في عون هذا ادعى الربوبيه وقال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام ودعاياه الى الله هذا واستكبر وكذب موسى وامر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليرقى إلى السماء ويلتمس هذا الإله الذي يخبر عنه موسى يا ما نبني صرحا لعل يبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كارب كذب موسى عليه السلام في الظاهر وإلا في باطن أمره وقراره في نفسه هو مؤمن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد له من إله ويعلم أنه كذاب وأنه ليس ربا ولا إلها لكن المكابرة والعناد والعياذ بالله وجاء فرعون ومن قبله أي من سبقه من الأمم وقرئ ومن قبله جاء فرعون ومن قبله أي من معه من آله وأتباعه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله أو من قبله من أتباعه أو من قبله من الأمم والمؤتفكات المؤتفكات قوم لوط قال تعالى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا ما خسف الله بها واتبعها بالحجاره المؤتفكات هي قرى قوم يوسف وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه اي بالفعله بالفعله الخاطئه وهي الكهر لله عز وجل تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليه فعصوا رسول ربهم المتفكات عصوا رسول ربهم وهو لوط عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وعن اللواط وإذ الذكور نهاهم عن ذلك فذبوه عصوا رسول ربهم فاخذهم الله جل وعلا أي أهلكهم أخذة رابية أي قوية أخذة قوية زائدة لأن مليان رابية من الربا وهو الزيادة فهي زائدة على غيرها من الأخذات شديدة وذلك أن الله اقتلع ديارهم من وصولها ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله أخذة الرافق كل هذا تحذير لنا بين لنا ما حصل الأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور كذبوا الرسل ما لحى الذين يحذرنا سبحانه وتعالى ان نحذو أحد ويتهدد كفار قريش وغيرهم وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يهددهم بأنه فعل بالامم السابقة ما ذكره من العقوبات فهو قادر على أن ياخذكم وان ثم قال جل وعلا منا لما طغى الماء هذا ايضا من العقوبات التي وقعت لقوم نوح اول الرسل لما بعثه الله اليهم لما وقعوا في الشرك وعبدوا الاولياء والصالحين من دون الله عز وجل نصبوا صورهم وعبدوها من دون الله بعث الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله وأمرهم بترك الشرك وعبادة غير الله فعصوا الرسول وتجبروا وقالوا لا تبرنا لأتكم ولا تظهرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوث ونصر ونظل كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ظلالا وقد استمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوتهم وما ترك مجالا من مجالات تلطف بهم ودعوتهم إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام ولبث بهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم إلى الله فلما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل ما آمن معه إلا قليل أخبره الله أنه أنهم لن يؤمنوا عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم ظلوا عباده ولا يلد إلا فاجرا كفارا وأمره الله بصناعة السفينة أمره الله بصناعة السفينة من الخشب والألواح ذات ألواح ودسر أي مسامير وعلمه الله صناعة السفينة صنعها عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك كل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه سخروا من, من نوح عليه السلام ومن هذه السفينة التي يصنعها يصفونه بالعبد قال تَسْخَرُوا تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فلما جاء الوعد وعد الله جل وعلا بهلافهم أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فنبع الماء منها حتى التنور الذي هو محل وقود النار فار وإعياذ بالله الارض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم تهطل بالمطر بماء منهمر، والتقى الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض حتى على فوق الجبال حتى على فوق الجبال وهو الطوفان عند ذلك أمر الله رسوله نوحا عليه السلام أن يركب السفينة وان يحمل معه من كل زوجين اثنين يجل بقاء النسل ومن معه من المؤمنين فركب ثبينه وحمل معه من امره الله بحملهم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ويتجريبهم في موج كالجبال في موج كالجبال فهلكوا عن وَلَمْ ولم ينجوا نُوحٌ نوح عليه السلام ومن معه في السفينة ثم لما هلكوا أمر الله الأرض فبلعت ماءها وقيل يا أرض بلعي ما أكي السماء فتوقفت عن المطر ذهب الماء واستوت السفينة أي رثت على الجودي أي جبل على جبل في أرض العراق قالوا له الجودي فنزل نوح عليه السلام ومن معه بسلامه الله آمنين وهلك قوم نوح عن آخرهم لم يبقى منهم أحد حتى ابن نوح لما انحاج إلى الكفار وابا أن يركب معها بها هلكه الله معهم حال بينهما الموت فكان من المغرقين والعياذ بالله هذه قصة قوم نوح إن لما طغى الماء أي زاد وارتفع في طوفان حملناكم في الجارية حملناكم كيف حملهم وهم غير موجودين الخطاب لمن نزل فيهم القران على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كيف حملهم وهم غير موجودين نعم حملهم في اصلاب ابائهم حملهم في اصلاب ابائهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام فحمل ابائهم حمل لهم لأنه لم لو لم يحمل اباءهم ما, ما, ما, ما تناسلوا ولا جاء هؤلاء فهم من ذريه من حملهم نوح عليه السلام معه في السفينة حملناكم أي في أصلاب آبائكم مع نوح عليه السلام حملناكم في الجاريه اي السفينه الجاريه اي السفينه التي تجري ويتجري بهم في موج كالجبال فهي تجري سفينه مملوءه بالركاب وتمشي على الماء تسخير الله سبحانه وتعالى عبره وعظه تمشي على الماء كأنها تمشي على اليابسة حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة السفينه جعلها الله تذكرة وعبرة وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد سفينة نوح للسلام تمشي على الماء المراكب والسفن تمشي على الماء الآن هذا من اكبر العبر ان اجعلها لكم تذكره تذكر لما حصل لقوم ولو شاء الله لاغرق هذه المراكب وهذه السفن ولكنه بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء لمصالح العباد وخلقنا لهم حملنا ذريتهم في الذلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فهذه السفن وهذه المراكب والبواخر هذه تشبه سفينة نوح عليه السلام وهي البداية التي علمها الله لخلقه وبقيت لمصالحهم وإلا فسفينة واحد تلفت في طول الزمان لكن الذي عندنا هو ما يشابهها الذي عندنا هو ما يشابهها خلقنا لهم من مثله ما يركبون يجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تسمعها وتعتبر بها كل أذن تعي ما تسمع وتعتبر بذلك قد سمعتم قصة سفينة نوح عليه السلام وما خلق الله للناس مما يشابهها هذه عبره وعظة لمن يعي المواعظ وينتبه لها لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وجون واعية ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر مرة ثانية القيامة وأهوالها الحاقة والقارعة فقال فإذا نفخت الصور نفخت الصور وهو القرن القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام موكل به وهذا القرن فيه ارواح بني ادم فاذا نفخه طارت كل روح الى جسمها فبعث الله الخلق احياء فاذا نفخ في الصور نفخ فيه الملك الموكل به وهو اسرافيل نفخ فيه بأمر الله سبحانه وتعالى نفخة واحدة ما يكررها نفخة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى تكفي وإذا نفخ في الصور طارت الأرواح من هذا القرن الذي خبست فيه كل روح إلى جسمها الذي كونه الله بعد الفناء وأوجده وأنبته من الأرض تطير روحه إليه ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون قيام ينظرون نفخ الصور فإذا نفخ في الصور نفخه واحدة النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين النفقة الثانيه نفقة الصعق وهو الموت الصعق وهو الموت فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناهم الله ونوفق في الصور من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ممن لم يشأ, ممن لم يشأ صعقهم وموتهم فصائق من في السماوات ومن في العرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه النفخة الاخيره نفخ فيه أخرى نفخة البعث هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر رجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسل فينفخ فيه النفخه الأخيرة وهي والله أعلم هي المقصودة في هذه الآية فإذا نفخت الصور أي النفخه الأخيرة نفخة البعث او هي النفقه نفقه الصعق والهلاك يحتمل هذا وهذا نفقة الصعق والهلاك فاذا نفخ الصور نفقه واحده وحملت الارض والجبال اقتلعت الارض واقتلعت الجبال فدكت دكه واحده اختلط بعض ببعض ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال ولا شيء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا تبسط الأرض وتمد لأجل المحشر فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وخملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة إذا رجت الأرض رجأ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا خملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة إذا حصل هذا آل وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماوات كلها تتشقق على قوتها وصلابتها تنشق وتفتح أبوابها سيرت الجبال فكانت سراب وفتحت السماء فكانت أبوابا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تكون السماء كالمهل أي, ك... أي كالفضة المذابة لضعفها شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك أي الملائكة اسم جنس على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها الباقيه منها صفوفا ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الناس أو فوق الملائكة أو فوق الحملة يحمل عرش ربك هو العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه فوق المخلوقات العرش هو سقف المخلوقات وهو الذي استوى الله جل وعلا عليه سوى ان يليق بجلاله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه من الملائكه ثمانيه كل ملك لا يعلم عظم خلقته الا الله سبحانه وتعالى وهم حمله العرش الذين يحملون العرش ومن حوله العرش له حمله من الملائكه قالوا هم اربعه فاذا جاء قيام الساعه صاروا ثمانيه ضعفهم الله صاروا ثمانيه ثمانيه لكن لا توصف خلقتهم وقوتهم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهذه كلها اهوال مستقبله لا بد من الإيمان بها والاستعداد لها بالعمل الصالح والتوبه إلى الله ترك الذنوب والمعاصي السيئات قد ذكر الله نماذج من الذين كذبوا بها وما حل بهم من العقوبات والنكبات ليحذر عباده من ذلك. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هل تجوز زيارة مدائن صالح للمشاهدة والاعتبار أما قصدها والسفر إليها فلا يجوز لكن من مر عابرا لا يقصدها فلا بأس أن يدخلها بشرط أن يكون باكيا خائفاً. لا يكون يعني متفرجا فقط لا يكون متفرجا ومطمئنا أو يمدح هذه الدولة هذه الأمة بما يجد من آثارها يفتخر بذلك هذا لا يجوز لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في طريقهم الى غزوه تبوك إلى غزو قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابه الذهاب للتفرج والاعجاب لا يجوز اما من مر غير قاصد لها ودخلها لاجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا باس بذلك نعم احسا الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ورد في كتب التفسير مدة بقاء صالح عليه السلام في دعوة في قومه لا اعرف شيئا من ذلك لكنهم لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكلوم نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الناقة التي عطرها قوم ثمود لها فصيل يذكر هذا والله أعلم نعم يذكر هذا نعم الله لم يذكر هذا لم يذكر أن لها فصيل لكن في السير وقصص تاريخية يذكرونها نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما يقول هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس، وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كانت في النهار؟ الله أعلم بذلك. الله أعلم بذلك. نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل ذكر أهل التفسير أن نوح عليه, عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. وخرج منه خنزير ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران فما صحة هذا القول ما أدري تفسير يذكر بها الإسرائيلية الله أعلم صحتها ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نصدقه ولا نكذبه ما جاء تكريبه في القرآن والسنة نكذبه وما جاء تصديقه فيهما نصدقه وما لم يأتي تصديقه ولا تكريبه نتوقف فيه الله أعلم نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة يقول هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار إذا علمت أنهم لا يؤمنون إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله أخبره الله أنهم لا يؤمنون لا يؤمن من قومك إلا من قدام أما أنت ما تدري لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم وإلى آخرنا أحسن الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل فادعوا لهم بالهداية إن الله يهديهم أو ادعوا لهم ادعوا على الظالم منهم ادعوا على الظالمين منهم نعم احسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على يقول احسن لكم ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم ما في شك أن فرعون متأخر عن عن عاد وثموت لكن الله ذكرهم من أجل العظة والعبرة صلى نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كثيرا ما نسمع من يقول إننا في آخر الزمان وأن القيامة قريبة منا فهل يجزم بذلك نعم أننا في آخر الزمان ما في شك وأن القيامة قريبة الله جل وعلا قالوا ما يجريك لعل الساعة تكون قريبة هي قريبة الوقوع لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها نعم عشاء عليكم سمحت. الوالد يقول السائل ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز استدل بقوله تعالى في سوره الكهف لا اتخذنا عليهم مسجدا فكيف ردوا عليه على الا يحرج عليه؟ قال الذين غلبوا على امرهم قال الذين غلبوا على امرهم ولم يقبلوا النصيحه واصروا على البناء عليهم هل من باب الذم لهم هذا من باب الذم لهم قال الذين غلبوا على امرهم من باب الذم لهم وأنهم أخذوا برأيهم ولم يقبلوا النصيحة وهذا الذي يقول ان يجوز, البناء على البناء يجوز جعل القبور في المساجد هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ان الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعيه إلى الشرك والعياب من الله نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون إن هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن وإنها رست فوق جبل بلبنان هل هذا صحيح؟ الذي يكبر المفسرون أن, أن الجود في أرض العراق والله الناس موجود لا الآن تسمى الجودي وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم الله أعلم بذلك نعم لكن لي... باقي جنسها باقي جنس السفينة وهي المراتب التي تشاهدونها في البحار هذه من جنس السفينة نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل الأرواح التي في القرن ارواح المؤمنين والكافرين بعضهم مع بعض الله اعلم بذلك نعم صلى الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من هم الذين استثناهم الله تعالى من نفخه الصعب الله اعلم بذلك الله اعلم بذلك الا من شاء الله قيل الحور العين وقيل الملائكه الله أعلم نعم الصلاة والسلام عليكم سماع الوالد يقول السائل في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين اهلكهم الله تعالى نعم يقول الصلاة عليكم في زمن نوح عليه السلام هل الذين اهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها أما أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه هذا من علم الغيب الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة يقول لم يذكر الله تعالى البحار فماذا عن شأنها تابعة البحار تابعة للأرض نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يسلحون يقول ما المراد بذلك المراد بالرهط ما دون العشرة ما دون العشرة يفسدون في الأرض ولا يسلحون تآمروا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام ودبروا الحيلة ودبر الله لهم المكر مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكرهم نعم مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يقول هل نزلت في ادم عليه السلام وزوجته حواء وهل ف... ف... هذا السياق السياق انها في ادم وزوجته هي حواء وان هذا الذي وقع منهما انما هو من شرك الطاعه وليس من شرك العباده من شرك الطاعه وليس من شرك العباده نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت جاء له شركاء فيما آتاهم فيما آتاهم شرك طاعب وأما قوله تعالى عم. الله عما يشركون هذا ما هو لآدم وحواء. ختام الآية هذا في المشركين عموما نعم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تصلي الصلاة الاستسقاء في البيت لا تحضر مع المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق والحيض يشهدنا دعوة المسلمين ويخرجنا إلى المصلى ويعتزل الحيض المصلى نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل قلب الرداء ونحوه في صلاة الاستسقاء. هل يكون إلى الخروج من المسجد أم يستمر ذلك طوال اليوم يستمر إلى أن يصل إلى بيته يستمر إلى أن يصل إلى بيته إذا أراد أن يغير الإيادة يغير نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لم يرد هذا الذي ورد أن هذا في التشهد الأخير بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي بالتشاهد الأول ولكن الجمهور لا يقولون بذلك يقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه وهذا هو بدعة الولائم والعزائم الاجتماعات قصده لا بس بذلك هذا طيب هذا طيب النصيحة والموعظة في اجتماع الناس اللي اجتمعوا لولي ماهم لامر من الامور ينتهز الفرصة ويذكرهم هذا شيء طيب ما ما احد قال على بيتهم نعم. السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في بعض لكن بي... اذا كان هذا الاجتماع بدعه مثل اجتماع العزاوه هذا لا يجوز اقرار اصلا يثير سي وتعينهم على ذلك كله. اما اذا كان الاجتماع مباحا او اجتماع عباده في المسجد او في طلب العلم أو لدرس من الدروس الموعظه طيبه نعم سال الله عليهم سماحة الوالد يقول السائل في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم ويكون مغلقا بقفل ونحو وذلك خوفا من لصوص الجثث فهل يجوز ذلك؟ نعم لا يا سيد لا معنى عن ذلك لأن المقصود حفظهم من من التلاعب في للجثث كما يقول نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا كانت المقبرة مسوره ومر عليها الشخص فهل يشرع له السلام؟ نعم إذا مر بها فإنه يسلم عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا مر بالقبور؟ نعم الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تشرع كتابة دعاء السلام على الأموات على باب المقبرة؟ لا هذا لا يجوز هذا فتح باب للكتابه على القبور فيما بعد وأيضا لم يرد أن يكتب على باب المقبرة الدعاء وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمه بمنع ذلك نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل من فاتته بعض صلاة الجنازة فكيف يقضيها على صفتها يقضيها على صيافها يعتبر ما دركه مع الإمام هو أول الصلاة وما يأتي به بعده هو آخره نعم. صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل شخص غرق في البحر ولم توجد جثته فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ نعم إذا إذا تؤكد أنه مات لأنه قد يكون نجا لكن إذا تؤكد أنه مات صلى عليه نعم. صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم يقول أحسى الله إليكم ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله وتداوم على ذلك ما هو يوم تقرأ ويوم ما تقرأ وعشرة أيام ما تقرأ لا داوم على ذلك حتى تعتاده ويسهل عليك نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل كربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر الله جل وعلا قال وكان يوما على الكافرين عسير فمفهوم أنه على المؤمنين سهل يسير قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المنزل فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير نعم إن سمحت الوالد يقول السائل الذين يحملون العرش هل يحملون العرش فقط أو يحملون العرش ومن فوقه أو لا يجوز الخوض في ذلك انت خلق في هذا وإش هذا السؤال أتركها. من بالعرش من بحملة العرش من باستواء الله على العرش كما جاء ولا نتدخل إلى سئلة نعم احسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد شيخ الإسلام من تيميه يقول من ظن من ظن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله لقد كذب لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله سبحانه وتعالى ولكن الدخول لهذا لا حاجة إلي نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاما يقول وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين فالأصل في المسلمين التوحيد فما الجواب عن هذه الشبهة يعني مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به وهذا يثبت عن الدعوة إلى التوحيد هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة هذه طريقة ظلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام طريقة اهل العلم والسلف الصالح نعم فلا يلتفتوا إليها ولا يعبأوا بها بل تنكر تستنكر والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأمور فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشركيات والخرافات نعم حسناً عليكم <تصفيق> الوالد يقول السائل ما حكم قول بلعون نعم يقول الله عليكم ما حكم قول بلعون ندروا نعم, نعم. السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل المراه الجنب اذا ارادت ان تغتسل تغسل اصول شعرها ام يكفي مسحه أم يكفي مسحه وغسل ما عداه لا لا لا بد من ارواء الشعر لا بد من اروائه بالماء ليصل الماء الى اصوله قال صلى الله عليه وسلم تحت كل جنابه تحت كل شعره جنابه تحت كل شعره جنابة يجب تبليل الماء إلى وصول الشعر وعرك الرأس بالماء حتى يتبلغ نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام مع أن نومي مبكر وأضع المنبه فهل من طريقة تعينني على قيام وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة لأنك اعتدت هذا والإنسان الذي تعود صعب عليه ترك العادة فعود نفسك القيام والنشاط الصلاة واهتم بذلك ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك ولا يجوز استخير الصلاة عن وقتها مصيبة دائمة أما لو انك تريد القيام وعازم عليه وتقوم عادة انك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان هذا عذر أما اتخاذ هذا عادة و... هذا لا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم في الوالد يقول السائل هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى أربع دقائق فقط من وقت الإشراء فيخرج وقت النهي ثم يصلي فهل نسبة ذلك لكم صحيح هذا كذب أفكره أنا ما حددت أربع دقائق البقاء إلى ارتفاع الشمس طيد رمح ارتفاع الشمس طيد رمح هذا المذكور في كلام اهل العلم ولا حدد بالدقائق حدد بارتفاع الشمس عن الوفق نعم السلام عليكم إليكم الوالد هذا سؤال تكرر كثيرا تقول السائلة من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها؟ على وجه الذم، فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس، فحرم زوجته ما كان قد وعدها، وحدث بينهما خلاف وشجار مقاطع. درس أمس ما هو؟ مشاوش اللي صار فيه المرأة لها حق على زوجها ينفق عليها، واما الطلبات الزائدة عن النفقة ما هو بالخيار إن شاء جابها وإن شاء تركها. إنما المطالب به النفقة قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت هذا هو الواجب عليه ما زاد عن ذلك هو بالخير نعم. صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي لا نستغنى الصلاه على الميت تستأذن قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر لأن في تأخير الجنازة ضرر عليها هذا عند الذين لا يقولون بدوات الأسباب ما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت فليس عندهم هذا التفصيل بل يصلي عليها في كل وقت إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها والدهن فيها وهي الثلاثه عند بزوغ الشمس طالعه وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول وعند غروب عند شروع هذا الغروب حتى تغرب نعم صلى الله عليه وسلم يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا ثم ذكر هذه الثلاثة نعم سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تصلى الجنازة على تارك الصلاة من يرى كفره يعني تارك الصلاة متعمدا وجاهدا لوجوبها هذا لا يصلى عليه بالإجماع أما من تركها تكاسلا وهو يعترف بوجوبها هذا محل خلاف الذي يرى كفره لا يصلي عليه نعم سلام عليكم سماحت الوالد طالب يدرس في أحد الدول العربية هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر لأنه فين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تعديتها لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة فماذا يفعل إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إلى أنتهى الدرس لأنه لا يزال الوقت باقي. أي يصلي إلى أنتهى الدرس قبل الشمس ولا حاجه إلى الجمع نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعتم معهم في مشكلة لا تشاركهم في البدعه لا بدع رفع اليد رفع اليدين بجد القصد الدعاء للميت يدعى للميت بدون رفع يدين يدعى له بدون رفع يدين وبدون وقت محدد وبين لهم عرفهم بهذا نعم انت الله. الله تعالى صلى الله عليه الله تعالى علم وصلى وسلم على ديننا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين